بسم الله الرحمن الرحيم يحرم ما الله والذين معه اش تَآمُ عَلَى نَبِيٍّ كَفَّارِ الرَّحْمَنِ بَيْنَنَا بُنَا تَرَاهُمْ كَعَنَسْجَدَيَ يَتَغَوَّلُونَ mən görürəm وَمَنْ سَارَ فِي الْغُمُصِ جِرٌّ تَنزَعُ وَإِنْ أَقْعَدَنَّ شَطْآنُهُ فَأَذْرَنْقُ فَانْسَجُ الزروا أن يغيب بهم الكفار وعد الله الذي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 وما قنا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك لَمْ يَجِئْ ذِكْرٌ اتِيْمًا فَأَوْحَى لَكَ قَضَاءُ لَوْ فَهِمَ ذَٰلِكَ ع فَأَمَّنْ مَدَّ يَدَهُ فَلاَ تَقْهَرُ وَأَمَّنْ بَسَطَ يَدَهُ فَلاَ يَنْهَوْ ذِكْرُكَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا بِنَأَى إِلَّا المترجم للقناة go an وَنَا عَنكَ الْمُزْر كَذِ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرُفِعَ عَنَنَا نَكَذِ كَرَمَ بِإِنَّمَا عَدْلُ السِّرِّ مع النسر يسرا فان اذا فرض اتفق واينما بكم فرضا فرضت فانصب وإلى ربك فرغب لَوْ كُنْتَ قَالُ قُمْ نَبِئٌ سَنَسِيءَ أَحْسَنُ التَّقْوِيمِ لَوْ كُنْتَ قَالُ قُمْ ورود الجنان واسفال الذين امنوا وعملوا صالحات ليس الله بأحكم حاكمين صدق الله العظيم الفاتحة